هل نعم ولكنكم مع ذلك محسوبون على الحزب الحاكم في تركيا ليس كذلك نحن لسنا محسوبين على أحد محسوبين على انفسنا طيب الآن وجودكم في تركيا قد يدفع البعض الى التساؤل كون اردوغان والحكومة التركيه على علاقات جيده مع نظام الحكم السوري هل يمكن ان يكونوا مثلا هؤلاء وسطاء مثلا بينكم وبين نظام الحكم في دمشق نحن الحقيقه نتمنى لم يحصل بيننا وبين الحكومة اي لقاء نحن جئنا وعقدنا لقاءاتنا هنا ولم يحصل اي لقاء لكن نحن نتمنى على الحكومة التركيه ان تتدخل لحل مشكلة الاخوان المسلمين مع النظام مع انك في احد التصريحات هذه نقطة مهمة سيدي شقف قلت باننا لا نطلب من احد ولكن اذا تبرع احد بالوساطه فاهلا وسهلا الان انت تطلب من تركيا ان تتدخل هذه نقطه مهمه اليس كذلك نعم نعم نحن نتمنى نحن في الفتره الماضيه كثير من الوسطاء دخلوا على الخط وتوسطوا ولكنهم وصلوا إلى طريق مسدود ليس من طرفنا طبعا انما من طرف النظام نحن منفتحون لان في مصلحه البلد أن تحل تلك المشكلة طيب انت ونائبك فاروق طيفور ورئيس مجلس الشورى على ما اذكر وربما اخرون في لا. الواقع الذين تم انتخابهم في الاجتماع الاخير هل من الصدفة بأنكم جميعا من أهل حماة أم أن أهل حماة قد جاؤوا فحلوا محل أهل, اهل حلب اهل حلب في الواقع الذين كان يزعمهم صدر الدين البيانوني سلفك في القيادة لا. لا. سيدي نحن هذه الإقليميات لا تؤثر في اختياراتنا أنا كنت مع انا ومحمد فاروق طيفور كنا مع ابو انس طيله المده الماضيه أبو أنس صدر الدين بينوني للتوضيح فقط نعم صدر الدين علي صدر الدين البيانوني كنا معه في القيادة طيله فتره ولايته ولكن ما حصل أن فتره ولايه انتهت حسب النظام والنظام يقول انه لا يجوز التجديد بعد دورتين ولكن ولكن, ولكن سيجف هذا موسيقى. لا يمنع من أنكم نعم. مجموعة حماويين اليس كذلك بالمقارنه مع جماعه الحلبين تشكي قبلكم تشكيله مجلس الشوره ليست كذلك فيها حماويين وفيها حلبين وفيها أداربة وفيها حمصيين فيها كل في لي ليس لنا ليس لنا في مجلس الشوره أكثرية حماويه طيب وهذه اللي احنا لا نقبلها هذه طيب سيد <تصفيق> شقفه انت ونائبك ايضا دعني اكون دقيق كنت ما من قيادات التنظيم المسلح للاخوان المسلمين في الماضي صحيح نعم نعم طيب انت صحيح. بالذات حسب ما نقرا كان لك دور اساسي في وضع خطه الحرب على نظام الحكم في حينه توريد السلاح التنسيق مع منفذي العمليات في المحافظات والمدن السورية صحيح برضو؟ ليس بهذه ال... ماذا كنت تفعل اذا في نحن... التنظيم المسلح اذا اردت ان تشرح نحن... لنا نحن, نحن... ما حصل في سوريا كان وضعا استثنائيا نحن كاخوان مسلمين معارضتنا معارضه سلميه ما حصل في السمانينات أراد النظام أن يحملنا مسؤوليه بعض العمليات التي كان يقوم بها من يسمون من او من سموا انفسهم الطليعه المقاتله للاخوان المسلمين وكنا نصدر بيانات نستنكر اعمالهم طيب. لكن النظام أنا, استغل سألتك هذه سيد سيد انا سالتك هذه فرصه للقضاء عليهم عندك سؤال ما م. هو الدور لان تقول كل... ليس بهذه الطريقه يعني الشرح لدورك ما الدور الذي كنت تقوم به في التنظيم المسلح ان أك... يعني اكبر عمل عملناه في التنظيم المسلح انه استطعنا أن ننقذ اعداد كبيره من الاخوان المستهدفين مستهدفين في الداخل من براثن النظام كيف كنا نرسل فعلا مجموعات تكون مسلحه للدفاع عن النفس واخرجنا اعداد كبيره من الاخوان كانوا مستهدفين من النظام بموجب القانون 49 عملنا الرئيسي هو انقاذ الناس من الداخل طيب. هل تعتبر مثلا ما حدث حتى اكون دقيق في مدرسة نعم. المدفعية في حلب سنه يعني سنه عندما 90. قتل عندما قتل حوالي من طلاب المدفعية في الواقع العلويين بالذات هذه عملية دفاع عن النفس لا. كانت لا هذه عملية عمليه ادناها في بيان رسمي في حينها لم و... نكن موافقين على هذه العملية وقام بها شباب لا علاقه لنا بهم من كان يعني بمن, بمن كان ياتمرون هؤلاء الشباب يعتنوا بأمر انفسهم سموا انفسهم الطليعه المقاتله الاخوان وشكلوا تنظيما مستقلا ولكن هل توافق لا ان, أن قائد العملية النقيب ابراهيم يوسف كان من الاخوان المسلمين انا معلوماتنا أنه كان بعثيا واستطاعت مجموعات الطليعه ان تخترقه وتقنعه بان النظام يفضل طائفة على طائفة وحملوا هذا الشعار ونفذوا العمل يعني, يعني ماذا نقول لمن بأن يقولون بانه كان اخوه مسلمين لم يكن اخوه مسلمين وانت تؤكد من هذا الطليعه المقاتله على الاقل الطرف الاخر يقول ان 500 على الاحتمال لعل الذاكره ايضا سيد سيد شكنا لعل الذاكره ايضا يعني تعيدك الى ان تتكلم عن اساليب دفاع بانكم تحاربون دفاعا عن النفس يعني إلى عام 78 نعم. عندما أدى تفجير السيارة في حي الازبكيه تتذكر هذا لابد في دمشق إلى مقتل نعم. حوالي نعم. حوالي 200 من المواطنين السوريين بتفجير السياره تلك نعم هذه ايضا دفاع عن وكذلك ليسنا علاقه بما حصل واصدرنا بيانا أدنا فيه عملية الازبكيه يعني ما يعني قامت به مجموعه من الشباب ليست مرتبطه بنا اطلاقا طب, طب أنتم يعني كتنظيم مسلح دعني ارجع مره اخرى يعني التنظيم المسلح ماذا كان يفعل إذن؟ يعني اذا يعني لم تكن هذه العمليات من عملكم يعني ماذا كنتم تفعلون نحن كمسلحين لماذا تحمل السلاح اذا نعم نعم كتنظيم مسلح عندما استهدفنا من النظام اضطررنا ان نسلح شبابنا للدفاع عن النفس وبدانا ثم بسحبهم تدريجيا عبر الحدود الى الدول المجاوره لكن في خلال وجوده نعم كان هناك قرار ان يدافع لا يسلم نفسه يدافع عن نفسه طيب اذا اذا كل ما تقمنا به دفاعا عن النفس كان طيب اذا قلنا بان عمليه مدرسه المدفعيه في حلب وكذلك الاسبكيه ليست من عملكم ما هي العمليات التي قمتم بها أنتم داخل سوريا إذا كانت الذاكره تسعفك نحن ما كان عندنا عمليات لذلك زادوا بعض قواعدنا المختبئه فيها يدافعون عن انفسهم طيب ماذا, ماذا, ماذا عن اغتيالات الضباط اساتذه الجامعات العلويين مثل حسن خليل الذي يقتل في حما والدكتور محمد فاضل استاذ الحقوق بجامعه دمشق ماذا عن هؤلاء ايضا من قتلهم ايضا الطليعه كلها كلها من تنظيم الطليعه المقاتله للاخوان المسلمين اسموا انفسهم الطليعه المقاتله للاخوان المسلمين و لم يكن لنا علاقه بهم اطلاقا طب عندما تقول بأنها الطليعة المقاتله للاخوان المسلمين يعني هناك رابطه باخوان مسلمين ألا توافق أيضا بغض النظر أن لكم علاقه اولا بأنهم يعملون في ظل أيضا فكر الاخوان كانوا نعم هم اسموا انفسهم اخوان مسلمين وفي بعضهم أصول اخوانيه نعم لكن في الشيخ مروان حديد رحمه الله كان له رأي آخر هؤلاء اتشبعوا باراء الشيخ مروان وبعدين اتخذوا هذا الخط العنف الذي لم نكن نوافق عليه هم نعم تسمى باسم الاخوان المسلمين لانه لهم بعضهم لهم أصول اخوانيه نعم طب انت ادنت هذه الاعمال على التنظيم يعني تكرر بانك تدين كل الاعمال التي قامت بها الطليعه المسلحه كلها بدون استثناء نعم نعم لم نكن نوافق على اعمال الطليعه المقاتله ولكن ما اصدرناه هو في بيانين مشهورين بيان في ادانه عملية مدفعية لضخامتها طبعا مو عملية صغيرة صغيره نوز لها بيان وادن عمليات الاسبكية ببيان ولكن ولكن من ضمن عملياتكم دفاع عن النفس الما تكونو تقتالوا مثلا ضباط يعني افرادا مثلا يعني في بعض الأماكن مثلا قيل بانكم كنتم تضعون مثلا قنابل مفخخه في الحافلات أو في البولمانات كما كما تسمى بين درعا ودمشق وغيرها من مدن سوريا ودمشق ولاذقي ماذا حدث في حينه اذا هذه هذه أخرى اخرى هؤلاء المجموعه التي اتهمت بعمليه ما سمي عملية الباصات المتجهه من دمشق الى اللاذقيه قامت بها مجموعة نعم كانت تابعه لنا وكانت مكلفه باخراج الملاحقين من سوريا بعد تفجير باصات تقلت هذه هذه المجموعه واتهمها النظام انها هي التي فجرت الباصات نحن لم يخرج احد يعلم هل فعلا هي اللي فجرت او لا نحن لم نكلفها بذلك لكن قد تكون هم اخذوهم على التلفزيون واعترفوا ممكن يكون صح وممكن غلط من اساليب النظام كمان لكن في النهايه سيتضح بانهم كانوا من جماعتكم حتى ننهي هذه النقطه نعم, نعم طيب هذه المجموعه طيب كانت تابعه لنا صح لأن لكن ليس على موضوع المسلحين لانك كنت في التنظيم المسلح هل ذاك ما تقول عن حواجز المسلحين للاخوان ذاك الحما على مداخلها على طريق السلميه القريبه من حما التي يسكن الاسماعيليه مثلا هل لك ان تقول شيء عن هذا هذه كلها كانت من مجموعات الطليعه المقاتله يعني انتم ماذا كنتم تفعلون في حما يعني تحملون السلاح تجسونها في بيوتكم ماذا ما تفعلونه بعض اخواننا نعم مسلحنا اخواننا كما قلت لك للدفاع عن النفس ولم نبدأ بعمليات مباشرة طب يعني مع القوات مع قوات الحكومه السوريه يعني الم تخرج الم تصعدوا إلى ماذن المساجد يعني حتى تضعوهم في زاويه وتقولوا بأنهم ضربوا ضربوا مساجد ايضا للنظام ما اذكر انه هذا حصل لم يحدث حادثه حادثه بال64 طيب سي واحده 64 طيب هل الان سب... تم استهداف العلويين بالذات سواء منكم او من غيركم لا. وكذلك حديثكم المتكرر حديثا ج... يعني من جديد عن التشيع في سوريا لا. الا يت... يعني ألا يتناقض مع كلامكم عن أنكم لستم طائفيين وانكم مع التعدديه والديمقراطيه ان تتحدثون عن شيعة وعن علويين لا. وعن دروز وعن غيرهم لا. صحيح لا. نحن سيدي العلويون هم طائفه وهم مواطنون سوريون شركاؤنا في الوطن ونحن لا نستهدف الطائفه كطائفه نستهدف من اساء من استطاع الحكم أن يجندهم معه للاساءه للشعب السوري وهم ليسوا كل الطائفه في من الطائفه منهم المضطهدين مثلنا الاستاذ الدكتور عارف دليله امضى سنوات في السجن لانه عارض هذا النظام فليس كل الطائف العلوية صح النظام اراد ان يستغل الطائفه العلوويه وكثير من مرضى النفوس تجاوبوا معه بهذا الاتجاه لكن ليست كل الطائفه ونحن و... لا نستهدف الطائفه كلها ولكن الطائفه هي كانك توافق بانكم انتم لم تستهدفوا بالقتل كل العلوين ولكن السيئين منهم ماذا تقول انت هذا الكلام صحيح لا نهاجم السيئين نعترض من على من العلويين بالذات قلت من العلويين ومن غير العلويين لكن النظام هو اللي اراد ان يستفيد او يستفز العلويين يخوفهم بنا ليدعموهم في نظامه طيب. طيب سيد شقفة انتم قبل حوالي ربما خمس او 6 سنوات اصدرتم ما يسمى بميثاق الشرف الوطني اذا كنت دقيقا تحدثتم فيه عن دولة مدنية ويعني وديمقراطيه وما الى ذلك هل الدوله المدنية حتى اكون دقيق هي دولة بدون مرجعية دينية التي تنادون بها سيدي الدوله المدنيه طبعا نحن ندعو اولا إلى الحرية إذا الشعب اختارنا نحكم بما نراه مناسبا والدوله المدنيه هي دوله تستمد الدوله اذا نحن اطيح لنا الحريه تستمد من مبادئ الإسلام يعني في النهايه لديكم مرجعيه دينيه لديكم مرجعيه دينيه مرج... مرجعيه طبعا احنا مرجعيتنا الاسلام لكن والاسلام يدعو الى الحريه والى العداله والى المساواه وهذه نسميها دوله مدنيه وليست الدوله دينيه على الاسئله يعني هل سينص ست... الدستور في عهدكم على أن دين الدوله الإسلام هو هذا ليس الآن في سوريا الدستور نص على ان دين الدوله هل ستبقون هذا الوضع يعني ولا يعني ستكونون مت... يعني على كلامكم لك انه يعني غالبيه ان ما يريده استاذ حسن ما يريد تريده غالبيه الشعب نحن معه إذا اختارت وضعه وسو اختاره غالبيه الشعب فنحن معه إذا اختارنا الشعب للحكم نحكم نعم نحكم بدوله مدنيه مرجعيتها اسلاميه يعني نستمد مبادئنا من الإسلام وليس لديكم طبيعي. اي غبار على ترشيح مثلا الى جرت انتخابات للرئاسه مثلا مسيحي او مثلا سيده ليس لديكم مشكلات اذا جرت انتخابات وان نجح امرأ او نجح مسيحي طبعا وانما نقول نرضى بنتائج الانتخابات بصرا dig سنقبل بنتائجها سيد سي شكفى في احدث تصريحاتك في الواقع انت قلت بان مجلس شورى الجماعه جماعه الاخوان المسلمين السوريين لم يلغي الهدنه لا. التي اعلنها يعني سلفك صدر الدين البيانوني لا. مع نظام الحكم بسبب حرب غزه في حينه اواخر 2008 ولكنك اضفت ايضا لا. ان ما سميتها بالانشطه السلميه سوف تستمر بدايه عندما تقول انشطه السلميه هل هناك انشطه غير سلميه ممكنه يعني من منظورك ما نحن كل كل معارضتنا أنا قلت انه الانشطه مثلا لو سئلت عن مثل كمال اسئله تقولها عن نظام الحكم رغم تعليق الانشطه هلا امكن أن اقول لك ان نظام الحكم في سوريا ديمقراطي الحكم في سوريا استبدادي يعني نحن معارضتنا بالعمليه وبالكلام وبالتصريحات ستبقى تعليق الانشطه تعليق الانشطه ادى الى انسحابنا من جبهه خلاص الى تخفيف علاقاتنا مع بعض المعارضين اما موضوع المعارضه بالقاسه السلميه يعني بالكلام والتصريحات لا يمكن الا ان نصف نظام الحكم بما فيه ولكن شيخ غير هذا ماذا تفعلون اصلا في الخارج انتم غير الكلام الاعلامي على النظام ماذا تفعلون ما عندنا غير الكلام الاعلامي الان طيب على اي حال انت قلت انكم خرجتم من جبهه الخلاص انت في الواقع كنت من المنادين بالخروج من جبهه الخلاص دعني اقول لك ما قاله خدام يعني الذي كان حليفكم في جبهه الخلاص هو يقول بان خروجكم من هناك وايضا وقف الهدنه يعني بدايه بدء الهدنه مع النظام في حينه ليس بسبب غزه في الواقع كانت هذه عربين مودة للنظام في الواقع لان محادثات كانت تجري بينكم وبينه من خلال لجنه امنيه ماذا تقول هذا الكلام لا أصل له يعني لم تجري بيننا وبينهم أي حوارات بيننا وبين النظام لا لدي لجنة امنيه ولا بلجنه سياسيه طب لماذا من من لماذا من الخلاص؟ اختلفنا اختلفنا مع الاستاذ عبد الحليم في موضوع تعليق الانشطه عندما اعلنا تعليق الانشطه اعترض وقال انه هذا موقف يجب أن يكون متفق عليه قلنا له ان كوننا حلفاء لا يمنع أن نتخذ بعض القرارات هذه من صلاحياتنا يعني هذا خلاف على في وجهات النظر على قرارات تعليق اما ان يكون في اي مفاوضات مع النظام آخر مفاوضات مع النظام كانت 87 طب هل هل سيظل الباب مفتوحا لعودتكم بقى. الى جبهه خلاص يعني ام ان الباب اغلق الى غير رجعه الان والله نحن الآن معارضتنا اعلاميه وتصريحات وهذه قضيه يحسمها مجلس الشورى إذا قرر مجلس الشورى ايقاف التعليق والانفتاح على كل اطياف المعارضه ممكن نتعاون مع الجميع فدعني استدرك هذه هذه النقطه سأت الى دعني استدرك, أستدرك نقطه سيتشفى في الواقع احنا ذكرنا او ذكرت انت الطليعه المقاتله اكثر من مره المسلحه هل هناك اي من الاعضاء السابقين في تلك الطليعه موجود معكم الان في في الحركه لا لان الطليعه تصالحوا مع النظام ونزلوا كلهم لسوريا وانتهت يعني كل ما نزل الى سوريا كان طليعه برايك هذا لا مش كلهم في بعضهم نزلو حرين مستقلين لكن الطليعه من اواخر السبعينات والثمانينات نزلوا كلهم طيب سيد شقف انتم مؤخذ عليكم حركة, نزل... حركه اخوان مسلمين بأنكم يعني تغيرون تحالفاتكم يعني بسرعه وهكذا يعني مثلا تحالفتم مع صدام حسين ثم غيرتم على اي حال انت تقول أنت يعني قيل في الواقع ان الاخوان المسلمين السوريين مستعدين حتى للتحالف مع رفعت الاسد اذا اعلن توبته هل هذا صحيح نحن أه... نتعاون مع الجميع أولا لم نتحالف بما في مع ذلك رحله الاسد نحن إذا اعلن أه... أه... توبته عما جرى في مدينه حماه هو متهم بمجزره حماه يعلن هو يقول ليس مسؤولا قلنا هو اعلن وسمي اسماء مسؤولين اكتب مذكراتك واعلنها على الملأ ثم نتحاور معه طب هل انت مستعدين هل انتم مستعدين فعلتم يعني او اعتذاركم جرى بغض النظر عن التفاصيل مستعدين نحن نحن نحن قناعتنا اننا لم نعمل شيئا سيئا لم تقل ان بعض افرادكم فجروا الكباري والمجموعات البولمنات بين اللاذقية ودمشق بالنهايه عن, عن ماذا نعتذر نعم لو ثبت انه مجموعتنا من هذا خطا ما ما نخجل من هذا خطا التصرف لكن هذا احتمالي كمان حتى يثبت لنا راي في هذا خطأ التصرف طب على اي حال رغم نفك لوجود اي اتصالات مع النظام الا انه الا توافق بان النظام الحكم في سوريا في الواقع ربما الان انت قلت في البداية يعني تطالب ان يتدخل مثلا اردوجان او الحكومه التركيه بينكم وبين النظام هل تعتقد بان النظام السوري في مزاج حتى للحديث معكم او نظر في اي مبادرات الان النظام يعني حتى في ايام عزلته لم يئبه فكيف يأبه الان بعدما قيل عن يعني انزياح عزلته الدوليه وخروجه مما ك اللبناني نحن انا قنعت ان النظام لن يعطي شيئا ولن ينفتح علينا لا في ايام عندما كان عليه ضغط ولا في ايام الانفراج لكن في موقف مبداي نحن لمصلحه الوطن منفتحون لاي حوار و مستعد مع اي وساطه الفتره الماضيه كان في وسطاء كثر كلهم وصلوا الى قناعه ان الطريق مسدود من طرف النظام لكن اذا راد ان يفتح نحن جاهزون طيب سيد شقري عريس من المفارقه كما يقول البعض بأن جميع الاخوان م. المسلمين في العالم يعني كل يعني كل فروع الاخوان المسلمين في العالم حتى في مصر يدعمون نظام الحكم السوري بالرغم من أنكم أنتم يعني ضد النظام هل هناك مثلا يعني تناقض في الـ في الـ في الخطاب السياسي ان احببت الاخواني بينكم وبين هذه الفروع في العالم العربي يعني نحن بالنسبه للفروع في العالم العربي نهي ليس تنظيما واحدا هو نحن فكر واحد ونتشاورون هذا ونتشاور ولكن ونتشاور كل واحد له وجه نظره ومصلحته هو الذي يتعامل معها في السابق كان النظام يوحي لكل التنظيمات الاخوانيه انه نحن لا نريد المصالحة ونحن ونحن عندما اعلننا تعليق الانشطه وكل معظم التنظيمات الاخوانيه دخلت على خط الوساطه وصلت إلى طريق مسدود وان النظام هو المتعنت ولسنا نحن طيب سيد الشق فانت قلت في احد تصريحاتك نحن طليعه جهاديه فيما إذا حصل اعتداء على سوريا من الخارج في كل حروب يعني الحروب بين اسرائيل وسوريا ماذا فعلتم باخوان مسلمين هذا يا اخي لو سمح لنا الان لو يسمح لنا لو صار عدوان على سوريا ان هي طبعا جنود لكن اذا سمح لنا طيب هذا هذا السؤال اريد ان انتم تسخرون في الواقع من النظام الحكم السوري بانه لا يعني لا يسمح باطلاق طلقه من الجولان وما الى ذلك انتم لو توليتم الحكم هل انتم مستعدون لفتح الحدود لكل يعني شخص مسلح ومقاوم اذا احببتم ان تسميها لكي يفتحوا النار مثلا على الطرف الاخر مستعدين تفعلوا هذا لو حكمته يا سيدي في مقولة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة نحن عندنا النظام يريد أن يحرر العراق ويحرر فلسطين ويحرر ما زال شبعى في لبنان اما الجولان فمصيره متروك الى السلام الاستراتيجي مع اسرائيل نعم لو حصل يجب على الشعب السوري ان ياخذ حرب عصابات لتحرير الجولان وكانك تقول بانك ضد حق حق تقول الناس. سيد, سيد شقف وكانك تقول بانك نعم. ضد اسلوب التفاوض مع اسرائيل لاسترجاع الجولان هذا ما تقوله لا لست التفاوض بس بالقوه التفاوض. لا اسرائيل الا بالقوه ما في نعم. نعم التفاوض بحاجتي الى اوراق قوه اما اذا الجولان من 40 سنه ما اطلق طلقه ما هو الذي سيرفع الصهاينه للتخلي عنهم طب لو أنتم كنتم في مكان الحكومه السوريه الان في الوقت الحاضر ما الذي سيدفع الحكومه السوريه الحكومه الاسرائيليه ان تاخذكم بعين الاعتبار يعني ان تقول سنحاربها عندك الامكانيات نحن نحن نحن لا ننتظر لا ننتظر من الحكومه الصهيونيه ان تاخذنا بعين الاعتبار انت يعني مع من ستتفاوض مع من ستقاتل في الاحرى حسب ما تقول يعني اليس الخصم كيف لا تاخذ احد بعين أوه. الاعتبار انت يدخل ياخذونهن بعين الاعتبار نحن ما ندورين عليهم نحن نطالب بأن جبهه الجولان يجب أن تشتعل كما تشتعل فلسطين وكما اشتعلت جبهه الجولان في مقاومه المحتل طيب. اما نحن نترك هذا السلام استراتيجيه اصلا اسرائيل لا تؤمن بالسلام بعد على مر اليوم بسرعه بسرعه ولو سمحت يعني بعبارات قصيره انت قلت بان الرئيس بشار الأسد أكثر باطنية من والده طب اذا كان والده أقل باطنية منه لماذا لم تقدم المبادرات التي تقدمونها الآن لبشار الاسد بين قوسين الباطني حسب قولكم ولم تقدمها ايام والده هذا سؤالي الاخير تفضل اولا اخي انا لم أقل هذه العبارة أنا قلت التالي قلت أنه في زمن حافظ الأسد كان الوسطاء يتكلمون مع حافظ الاسد في قضيتنا فيغضب ويستفز ويتهمنا بالإجرام وبالكذا ويشتمونا هذا الذي قلته في عهد بشار بشار أكثر ليونه بيتكلموا مع الوسطاء يقول لهم الملف طيب. موجود لكن الآن مشغولين واحكم على الاخوان هذه متواصله هذا الكلام قلته لنعم لمراسل الوطن العربي لكن هو يظهر ترجمه بالعباره التي يعني لما اقول هذه العباره هذه النقطه وصلت اذا بهذا ناتي الى ختام هذه الحلقه البرنامج الصميم اشكر ضيفي رياض شقفه المراقب العام الجديد الاخوان المسلمين السوريين كما اشكركم على حسن المتابعه لارائكم وتعليقاتكم يمكنكم الكتابة الى البريد الالكتروني في الصميم@bbc.co.uk الى اللقاء